وكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟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 يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة تجكم من عذاب أليم؟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 أدوهم فأصبحوا ظاهرين.